بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصر تسجيلات ابن القيم أن تقدم لكم من سلسلة, من سلسلة الدروس, الدروس العلمية. العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى والآن مع الشريط الأول إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا سموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 قد تجشم السفر لرؤيتهم ومما علمه الله عز وجل يعيش معكم ولأن العلم أمانة فأحب أن يلبي رغبة الكثيرين وقد وعدنا ولله الحمد قد لطف بنا ويسر قدومه إلينا الشيخ الفاضل يحب أن نعرفه بكونيته الشيخ ابو إسحاق الحويني من سفر الشيخ في مصر تخرج من جامعة عين شمس وفي قسم كلية الألسن الإسبانية والفرنسية والشيخ تنحى عن هذا التخصص ودخل في علم الحديث يحب أن يلتحق بأهله وكما قال بعض الشعراء أصحاب الرسول إن لم تصحبوا أنفاته صحبوا أو أصحاب الحديث هم أصحاب الرسول فإن لم تصحبوا أنفاتهم يعني أنفاته تصحبون إن شاء الله فالشيخ الفاضل سوف يقدم مقدمة في علم الحديث هذا اليوم إن شاء الله وسيكون لنا مهلة لنحصل على الكتاب الذي يحب أن يتحفنا ويشرحه لنا بقدر الإمكان ونترك بقية الوقت معه ونرجو منكم المحافظة على هذا الحضور الطيب وأن لا يكون عاطفة ستطلعوا إلى الغرائب وإنما هذا العلم دين فانظروا عما سأخذونا دينكم يتفضل الشيخ إن شاء الله ولعل باب الأسئلة سيكون بعد أن يسمح نسى الله عز وجل أن يدخر لنا هذا الحضور وأن يجمع شملنا في جنته إنه هو القادر على ذلك وصل الله على محمد وعلى وآله وسلم إن <تصفيق> الحمد لله تعالى نحمده ونساعدين به ونعوذ بالله تعالى من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مذل له ومن يضلل فلا هابئ له وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نعوده ورسوله أما بعد فإن أطبق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بمبضعة وكل بضعة من ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه مجالة نسأل الله سبحانه أن نكمنها لنا بخير في علم مصطلح الحديث من كتاب الإمام الحافظ الناقض شمس الدين الذهبي المسمى بالموقرة في علوم في علم الحديث وقبل الدخول في هذا الاستلاح لا بد من تنهيد عن فهمية هذا العلم وعن أفضل السبل إلى دراسته فإن هذا من أعظم الدوافع إلى متابعة هذا العلم بل إلى متابعة أي علم لأن الإيمان بالشيء لا يكون إلا بعد تصوره وعلم الحديث يسميه أهل العلوم أنه علم خادم وبقية العلوم مخدومة وهنا يظهر لك خطورة هذا العلم وأهميته العلم خادم أي أن جميع العلوم تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها كمثل الرجل المنعم الذي لا يستطيع أن يعد لنفسه كوباً من الشاي فلو غاض عنه الخادم ما يستطيع أن يأكل ولا يشرب. إذا هو بالخادم وجود الخادم هو حياة هذا الإنسان فكل العلوم تحتاج إلى هذا العلم المبارك وكان من أعظم أبواب الخلل التي دخل منها دخلت منها الفوضى إلى المسلمين أنهم تنحوا عن هذا العلم ولم يولوه الاهتمام الذي يليق به فكم من الآفات دخلت في جميع الكتب على اختلاف أنواعها بسبب إهمالهم لعلوم الحديث فنجد مثلا علم الفقه والفقه أدلته معروفة أول دليلين من أدلة الفقه الكتاب والسنة فإذا كان الكتاب محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له بلفظه ومعناه فإن السنة محفوظة أيضا لأن الوحي قرآن وسنة كما عليه جماهير العلماء من المحققين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون والذكر قرآن وسنة لكن الله كبارك وتعالى ليتصرف الروا أحيانا بالرواية بالمعنى ولأن حدود قبول الرواية حدود اجتهادية فما يصححه ذاك ضعفه غيره يعني السنة محكورة في الجملة بحيث أنه لا نقول أنه ضاع حكم شرعي أبدا من السنة بل السنة محفوظة في الجملة ما ضاع ولا نقول أنه ضاع على الأمة حكم شرعي لا تعرفه الأمة حتى تقوم الساعة ويكون هذا الحكم مما تحتاج إليه الأمة في عقيدتها أو في عبادتها ف علم الفقه ما يكون إلا بعد كما تعلم في السنة ما يكون إلا بعد العلم الفصحى المروي يعني لا نستطيع أن نحتاج بحديث ضعيف في إثبات حكم شرعي كما عليه زمائر المسلمين ولم يخالف في هذا أحد فيما أعلم إلا ابن الهمام الحنفي لكن كلامه له وجهه الحديث الضعيف لا يحتاج به في شيء من الأحكام الشرعية باتفاق العلماء إنما اختلفوا في فضائل الأعمال لا أعلم أنهم يعني اختلفوا في هذا إلا ما يؤثر عن ابن همام الحنفي رحمه الله صاحب كتاب فتح الحديث شرح العاجز الفقير في فتح الحنفي فإنه صرح بقبول الحديث الضعيف في الأحكام الشرعية. وكان بإمكاننا أن نرد هذا القول ردا صريحا بإجماع العلماء لكن قال العلماء حمل قول العالم على وجه المقبول الأولى من رده فإذا استطعنا أن نحمل كلام ابن الهمام كلام ابن الهمام على وجه المقبول لا يتنافى مع قول العلماء فهذا والأصل مراعاة لعلم العالم وأنه لا يتكلم بالجوزاء أما إذا لم نجد وجها نحمل عليه قول هذا العالم فإننا حينئذ نرده ونقول أنه أصاب أجرا واحدا المحمل الذي نحمله كلام ابن همام الحنفي عليه في قوله يحتج بالحديث الضعيف لأحكام الشرعية وكذلك من قال بقوله ممن لا أعلمه أن مقصودهم الحديث الضعيف الذي احتف بالإجماع فحينئذ يكون الاعتماد إنما هو على الإجماع أما ذكر الحديث الضعيف فيكون شكلا فقط مثال ذلك ما رواه ابن ماجثة وغيره بسند ضعيف جدا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذا الحديث ضعيف جدا من جهة السند لا يثبت وقال الإمام الشافعي لا أعلم أهل الحديث يثبتون مثله لكن نحن نعلم أن الفقهاء يشترطون في الماء المطلق الذي يصح التطهر به ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. ف فالاحتجاج آه... بهذا ما هو مستنده مستنده الإجماع وليس مستنده الحديث لاعتماد على الحديث شكل محر إنما نحن اعتمدنا في إثبات هذا الحكم على إجماع العلماء أن الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه يبقى إذن كلام ابن الهمام المقصود به الحديث الضعيف الذي اختفت بالإجماع فيكون التحقيق أن الاعتماد على الإجماع وليس على الحديث الضعيف وإنما الاعتماد على حقيق الضعيف صح هذا التعبير إنما هو اعتماد شكلي معه يبقى الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام الشرعية وكذلك حديث علي بن أبي طالب الذي أرواه الحارث الأعور عنه وهو واهن قضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيل إجماع العلماء أن يقضى دين الميت قبل توزيع التريف لأن هذا المال أحق من امتفع به الميت جامع فكيف يقسم على هولا الورث ثم يعذب هو بل يجب أن يقضى دينه أولا لأنه هو أحق من امتفع بالمال إذ هو الذي جمعه فيقفى الإجماع العلماء على أن يقضى دين الميث قبل أن توزع التركة على أصحابها فهذا وإن كان حديث ضعيف جدا لكن الإجماع جرى على مقتضاه فيكون حينئذ الكلام فيكون حينئذ الاعتماد إنما هو على الإجماع وليس على الحديث الضعيف فإذا علمنا هذا أنه لا يصح الاحتجاج بحكم إلا بعد ثبوت هذا الكلام عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم طيب معرفة صحة الحديث من ضعفه يلزم أن نحن ندخل على علوم الرواية ندخل على مصطلح الحديث لنعرف هذا الحديث صحيح أم لا إذن لا بد للفقهاء قبل إعمال النظر بالاستدلال من الحديث أن يمروا على المحدثين أولا يسألونهم هذا الحديث صحيح؟ تقوم به الحج ونأخذ منه الحكم الشرعي أم لا فإذا قالوا صحيح حينئذ يبدأ دور الفقه إذن دور الفقه في الحقيقة ما يكون إلا بعد دور المحدث الذي يثبت صحة الحديث يبقى لابد من مصطلح الحديث أولا علم الفقه يحتاج إلى علم أصول الحديث إذن علم أصول الحديث قادم وعلم الفقه مخدوم كذلك تفسير هناك أحاديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها بعض الآيات تفسيرا مباشرة وهناك بعض الأحاديث ورد فيها تفسير لكلمة وردت في بعض الآيات لكن لم ينزل هذا الحديث على الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث لأجي أن يفشر الآية إنما ذكر مثلا الران وأنه شيء يضرب على القلب لما نسمع فلما نتلو قوله تبارك وتعالى كل بل ران على قلوبه ما كان والسبول يبقى نعرف ان الران الذي ورد في الحديث هو نستطيع أن نفسر كلام الله تبارك وتعالى بما ورد في الحديث وإن لم يكن هذا الحديث قيل لخصوص هذه الآية وهناك تفسيرات عن صحابه تفسيرات عن تابعين وتابعيه فإذا كنا نعتبر أن قول الصحابة حجة إذا لم يخالفوا فيه أو إذا وقف عليه الصحابي على, على نحو ما هو مفصل في أصول الفقه وأننا نلتزم بأقواله هؤلاء الصحابة الذين كانوا من أسد الناس وأحد الناس فهما وأن قولهم أول من قول كثير من المتأخرين حين يجب علينا أن نعلم أثبت ذلك عن الصحابي الذي سوف يصير كلامه حجة بعد ذلك أم لا وما يكون هذا إلا بالنظر في الأسانيد الذي هو من اختصاص المحدث دون غيره وكم من أقوال وهي ساقطة نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما والسند إليه لا يصح أنكم كما تعلمون هناك صحيفة طويلة عريضة مثل ابن عباس ولم يقل منها حرف واحدا مكذوبة على ابن عباس وجل هذه الصحيفة منثور بل كلها منثور في كتب المفسرين يقولون قال ابن عباس كذا وكذا ولم يقله ابن عباس فكثير من الناس يحتاج به على اساس قول ابن عباس وهذا ترجمان القرآن ودع النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه السأويل ولكن هذا لم يصح على ابن عباس فما أستطيع أن أقول قال ابن عباس في أله إذا لابد من النظر في الأسانيد هذا قاله ابن عباس أم لم يقله فلا بد من المرور على مصطلح الحديث حتى في الكتب التي صنعتها المؤلفون ما نستطيع أو أو أحد الطرق إثبات هذه الكتب لأصحابها النظر في سند النص فنعلم إذا كان هذا هذا الكتاب ألفه العالم الفلاني أم لا بالنظر في الأسانيد وكم من كتب تكلم فيها بعض أهل العلم ونفى نسبتها إلى أصحابها ككتاب الصلاة للإمام أحمد بن محمد الزهب يقول أحسبه موضوعا على الإمام كتاب الرد على الزنادق الجهني الإمام الزهب يجزي منه موضوع ما قاله الإمام إنما هذا واحد ألفه ونسبه للإمام أحمد كذلك كتاب الحيدة لعبد العزيز بن يحيي الكناني هذا تكلم الزهب وقال إني لأحسبه موضوعا والحقيقة اللي كنت اطلعت على نصف نشرة الجامعة الإسلامية في المرة الماضية ووجد المحطة الدكتور علي بناصر الفاتيهي أظن وجد سند آخر لهذه المناظرة العجيبة القوية جدا يعني مناظرة ممتازة لكن <تصفيق> الزهبي قال إنها موضوع عليل إن تفرد بنقل هذا الكتاب واحد كذب أو متروب فإذا كانت قصة مثل هذه تتواقر الهمم والدواعي على نشرها لأنها من أجر ما يمكن أن يقرأه الإنسان في مسجد الفتنة صماء العمياء التي ما ثبت فيها إلا قلائل لا فيما في وفي نفس, القصة في نفس الحكاية الكتاب إن عبد العزيز الكناني أقام الحج على المأمون وعلى ابن أبي داود ووافق المأمون واقتنع برأي عبد العزيز فيا ترى لماذا لم يرجع المأمون إذا كان كل مرره صدقتها يا عبد العزيز صدقتها يا عبد العزيز صدقتها يا عبد العزيز طيب لماذا لم يرجع المأمون عن القول بخلق القرآن الكريم أضف إلى ذلك أن مثلا الذين جلدوا في القرآن الكريم كسر وحفظت لنا أسماء ما نعرفها ما لها مصنفات ولا لها رواية ما لها إلا أنها جلدت في هذه الفتنة زي محمد بن نوح الشاب الذي مات في الحديد وكان أخر مع الإمام أحمد بن حنبلة فإذا حفظ لنا اسم محمد بن نوح مع أنه لم يفعل شيئا أكثر من أنه مات في الحديث وليس لو مصنفات المسلمون يعرفونها به فكيف بهذه المناظرة التي وقف عبد العيس في المسجد إلى آخره وجرجروا حصلت المناظرة أفلا تصير بالأساند المتواسرة لا سيما وقد أفلح عالم علماء السنة في إقامة الحج على المأمون بن أبي داود كيف تفرض بمثل هذا الأمر العظيم واحد فمعروف عند العلماء أن الأمر إذا كان مشتهرا تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلم ينقله إلا واحد لا سيما إلى تلم أن هذا من أعظم القوادح فيه فالمحقق النسخة وجد وأنا أتمنى أن تكون صحيحة إلى مؤلفها أتمنى ذلك فوجد المحقق الفاضل إثنادا آخر عند ابن بطة لهذه المناظرة لكن ما شاق ابن بطة الشكال كتاب كله، إنما ساق بعض الكتاب، فحينئذ لا نستطيع أن نحكم لكل الكتاب بهذا الإسناد الذي روى بعض الكتاب، وهذه تسمى عند المحدثين شهادة قاصرة، شهادة قاصرة أننا نحتاج إلى متابعة ثانية، هذه متابعة تعتبر قاصرة، انظر الإسناد أحد الأشياء التي نثبت بها صحة الكتاب. ولذلك لما جاءت بالسور ذاتي مبارك عندنا في مصر ونفى نسب كتاب الأم إلى الشافعي وقال لهم الشافعي ليس هو مؤلف كتاب الأم إنما هو البويطي ومن المرويات الربيع بسليمان وغيره حاجه بالأثانيذ وأثبتوا خطأ مقالتني بالأثانيذ والسماعات الكثيرة على كتاب الأم الإمام الشافعي إذا حتى العلم الحديث يتدخل حتى في إثبات الكتب إلى ولذلك يتشكك العلماء إذا وجدوا مثلاً كتاباً لأول مرة يطبع وليس لو إثناد ولم يذكره الجامعون لكتب العلماء كمثلاً كتاب كشف الظنون وهذه الكتب التي تعنى بذكر الكتب المخطوطة أو كل عالم وما له من الكتب إذا وجدنا بعض الكتب منتوبة إلى بعض العلماء فاستشفنا في كتب الفهارسي فلم نجد بهذا الكتاب ذكراً في آآ آآ تحت ذكر تحت اسم مصنفه ولم نجد له إسناداً إسناد إسناداً لم نجد له على لوحة الكتاب فالإنسان بيحيق في صدره إن هذا الكتاب هل يطلع من سب إلى مؤلفه أم لا وكان العناء بالإسناد كانت عناية عظيمة جداً وكان مبدأ العناء بالإسناد لما حصل الفسنة الكبرى بصرة الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبدأ المسلمون يتمزقون مزقا ويتفرقون فرقا فكانت كل فرقة تبحث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام عما يؤيد دعواها وأنها على الحق فبعض الفرق لم تكن تستطيع أن تستخرج من الأحاديث ما يؤيد بدعتها فكانت بإيه بتفتلي الكلب على النبي عليه الصلاة والسلام فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الواحد إذا قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا فلما وقعت الفتنة وكثر الكذب قلنا لهم سموا لنا رجالكم كان أيام الصحابة قبل أن تقع الفتنة إذا قال واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتد إليه الأعناق لانعدام الكذب تقريبا لانعدام الكذب تقريبا فلما تفرقت الأمة وظهر الكذابون ما عاد الصحابة يصغون كما كانوا يفعلون أول مرة فيقول سمي لنا رجالكم من عن من فبدأ الاتمام بالإثناد منذ هذه الفترة المبكرة في حياة المسلمين وصارت هذه سنة حتى أن الرجل كان إذا أراد أن يتسول افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بإثناد لكلام لي لمعرفتهم إن الإثناد مهم جدا كان الواحد إذا قال حدثني فلان عن فلان كان بيدي مهابة ويدي وقار فيظفرون أن رجلا تشول المال من الناس فلم يعطوه فلما لم يعطوه قال حدثني يزيد بن هارون عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل ولم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة يعني هيروح في باية إذا كبر عليهم ثلاثة فلما سمع الناس هذا الكلام أعطوه المال هو أخذ المال وانطرف ومر يجيد ابن هارون فاستوقفوه قالوا حديث حدثناه رجل عنك عن فلان عن فلان أنه قال كذا كذا قال كذا بعدو الله ما سمعت بهذا فهذا الرجل كان يعرف للأسانيج مهمة زي كان يفترق والقصة التي ذكرها ابن الجوزي وغيره وان كان بعض العلماء يعني انكرها كالذهب وغيره أن أحمد بن حنبل وابن معين رحمهم الله تبارك وتعالى دخل مسجدا من مساجد الكوفة فكان دخل في الصلاة وإذا برجل قص يقص على الناس كان عجل القصاص النوم يأتون بالأسانين وكانوا يهمون الناس بهذه الكلمة الـ الـ الـ التي يقول فيها روين من غير وجه فيؤمن الجالس يفكر بأنه عنده وجوه كثيرة لكنه اختصرها هذه الكلمة فقال الرجل حدثني أحمد محمد واحد معين قال حدثنا فلان عن فلان عن علان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة فائرا له سبعين ألف رأس في كل رأس سبعين ألف منقار في كل منقار سبعين ألف لسان في كل كل كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل بسبعين ألف لغة. فشوف سبعين ألف سبعين ألف سبعين أربع سبعينات ألف, الف فطبعا بعد ما بيخلص الحديث كل واحد بقى يرمي بياضه يرمي بقى إيه اللي يقدر عليه فيجمع هذا القاف الأموال هذه وأمصرها يحمد المعين رحمه الله كان جريئا وما كان يخاف في الحق لوم تلائم وكان يواجه الناس الناس بما يكرهون ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كما قال أبو زرعة لم ينتفع بابن معين في الرواية لكلامه في الناس يعني أنت مثلا في الأسانيب ما إيش يحيي بن معين كثير في الأسانيب قل ما تجد يحيي بن معين في إسناد إنما ابن معين ما من راون إلا وسائلوه في كلامه في هذا الراون يقول لي ضعيف يا كذاب يا مسروف يا ثقة يا لبأت به فمن كثر كلامه في الناس كان الناس يكرعوه فكانوا لا يأخذون عنه الحديث. لي لجايز يروح يأخذ الحديث فينمله يعسم له, له تعسيله ومن ابن معين يقول مغفل ولا حاد فهو ايه اللي نابه انه رحى زن على نفسه عند ابن معين فلم ينتفع ابن معين ليه لانه سنة جريئا فابن معين لما سمع الراو ده يقول لقاص يقول ابن معين محمد حدثوني فعجل في صلاته وناداه فالرجل جاء متوهما لنوام ستر يقول له جزاك الله خير دع حديث ممتاز خد فجاء الرجل إلى ابن قال من حدثك بهذا فقال حدثني أحمد بن حمد واحد من معين قال هذا أحمد بن حمد وأنا يا بن معين ما سمعنا بهذا فقال له الرجل كنت أسمع أن يا بن معين أحمد ما تحفظته إلا الساعة أو تظن أن ليس في الدنيا أحمد بن حمد واحد من معين غيركما لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل وسبعة عشر أي حد فوضع أحمد يده في كمه بيبت ضخك فنظر إليه الرجل وقال أحمد له دعه يقوم فقام كالمستهدئ بهما وكانت الأسانيد هذه لابد أن تنتب كانوا يشددون على من لا يذكر الإسناد حتى سمع الزهر مر ابن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر إثناد فقال قاتلك الله يا ابن أبي فرور تحدثنا بأحديث لا خطم لها ولا أزمة أين الزمام أين الخطام لأن الإثناد بالنسبة للمسن كالخطام بالنسبة للبعير فيوشك البعير الذي لا خطام له أن يتوه منك ولا تقدر عليه وهذا نفس كلام من ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال لولا الإثناد لقال من شاء ما شاء لولا الإثناد لقال من شاء ما شاء لولا أنه يعلم أننا سنقول سم لنا رجالك ويعلم أنه يكشف لكان كل الناس ترى وتكلم ومما أذكره أيضا أن الناس كانوا يحرسون على الأسانيد وكانوا يعطون القصطاط على مثل هذه الحكايات المخترعة التي يخترعونها لأنهم كانوا يقدمون لها بالأثانية فأذكر أن يحكون أن رجلاً كان يسمى العثابي وكان محدثاً بباب الشام كان يحدث الناس قاصةً بباب الشام رآه آراء يأكل على خارعة الصريق طبعاً هو بياكل على خارعة الصريق وبعدين بعد قليل سيذهب إلى المسجد حيث غص بالناس عشان يسمعوا إيه الحكايات التي هو يحكيها حكاية خرافية فقال له قائل يعني ألا تحتشم يعني ألا تستثل الناس يمرون عليك ألا تحتشم منهم فقال له أرأيت إن كان في بيتك بقر كنت تحتشم أن تأكل أمامها قال لا قال فخلني حتى أثبت لك أنهم بقر خلص أك ودخل بع فضل يقص يقص يقص يقص بعد قال روين من غير وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ لسانه أرنبث أنفه دخل الجنة فما بقي واحد إلا أخرج لسانه يريد أن يمس به أرنبث أنفه فقال أولم أخذرك أنهم بقر فكان ما يستطيع أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يقدم حتى لو أراد أن يحدث الإسناد يقول كلمة توهم إن عنده أساني وهو حدث فصارا يقول روينة من غير وجهه فيوم السمع فكر بأنه هو عنده أثنيز متعددة وهو اختصرها على سبيل إليه على سبيل عدم الإطالة بذكرها وحتى كان بعض الذين يتقربون إلى الخلفاء أو إلى الولاة كانوا إذا دخلوا عند هؤلاء الولاة وكان الولاة حرصون على ذكر الحديث بالأثنيز كان إذا أراد يعني ذكر شيئاً أو يتقر به للوالي كان يوم, إيه؟ يوم يفتري له حديثا بسنده، وكما يفتعن إبراهيم بن غياس فيما أظن أنه قيل له ألا تنظر إلى المعلمين يضربون الأولاد المعلم في الكتاب يضربون الأولاد فبينما الرجل بيكلمه إذ دخل ابن إبراهيم ده يبكي ما لك يا بني قال ضربني الأستاذ قال هكذا والله لا أخذي النفر حدثني عكريم على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلموكم أخلهم رحمة على اليتيم ومش عارف أغلظهم على المسكين ومش عارف أعاد إيه, إيه والله إلا أخذي أنهم فيقوم يألف حديث على طول كده ويكرم عن ابن عبدال فنظرا لمثل هذه الإستراءات التي دخلت علماء الحديث نصبوا أنفسهم للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكم تعبوا في التفتيش عن أحوال الرواه وكم ركبوا الليل والنهار في البحث عن ترجمة راوي أو عن كلام العلماء فيه؟ يعني هذا الكلام مدون الآن في أسفار أنت ما تدري أن ابن معين إذا قال في الراوي ثقة كم من الروايات قابلها بأحاديث الثقان حتى وصل إلى هذا الحكم من الروايات نحن عارفين إن من, من, من أحد طرق توثيق الراوي أن تعرض أحاديثه على أحاديث أهل صباقته فإذا وجدت أنه موافق لأهل صباقته من افتقاث يبقى غلب يغلب عليك الظن أن هذا الرجل حاصل بدليل أنه لا يخالف أقرانه وإذا علم أنه يخالف افتقاث من أهل صباقته الآخذين عن نفس الشيخ يبقى يغلب على الظن أنه غير ضابط غير حافظ فيهم يحكم عليه بالضعف أو بالترك أو بالكذب على حسب الخلل الذي دخل في رواسه طيب هؤلاء الرواه كانوا يروون بمئات الألوف فكم رواية مثلا تتصور ان, أن يعرضها الراوي على أهل الصدقة حتى يصير عنده قناعة بالحب ممكن عاشرة ألاف رواية فتصور قولي بالمعين أو غير بالمعين كالنساء وأحمد الدارقطني وابو حاتم وأبو زرعة في هذا الراوي ثقة أو كذاب أو شيخ أو لا بأس به هذا ما جلس وهو يشرب كوبا من الشاي وحاطت ربل على رجل ما تقول فلان قال شيء لا ما توصل إلى هذا الحفظ إلا بجهد كبير في النظر في هذا الراوي إذن هؤلاء العلماء تعبوا جدا كل هذا لضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخلم الذي نراه في شتى العلوم الإسلامية من فقه وتفسير وعقيدة ونحو ذلك كله بسبب أحاديث ضعيفة أو موضوعة لما أراد رجل أن يصنف في الفقه استشكل حديثا موضوعا يعارض حديثا صحيحا فاضطر إلى أن يجمع بينهما وهو لا يدري أن هذا موضوع فكم من الصفحات سودها وكم من الوجوث وكم من الوقت ضيعه هذا الرجل ليجمع ما بين هذا الحديث الموضوع وما بين هذا الحديث الصحيح أنفق وقتا كثيرا ولعله يبصل دلالة الحديث الصحيح إذا كان الحديث الموضوع أخص في الدلالة من الحديث الصحيح يوم يقول لك هذا الحديث نخصصه بذلك وإذا بالمخصص شاقف لا قيمة له لو علم هذا الرجل الذي يكتب في الفقه أن هذا الحديث موضوع لأراحنا لا من هذا البحث كله وكم في كتب الفقه من أحكام ساقطة أساسها الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع أو ضعيف جدا أو المنكب إلى آخره فلو أن الذين كتبوا في الفقه كانت لهم عناية بالنظر في كتب الحديث لو لوجدنا الفقه على مفضل حنيفية السمحة لا يشعر رجل أبدا بمشقة وهو ينفذ هذا الكفر هناك كثير يقول في أي اختلاف أن نحن نأخذ بالأحوط فإذا أخذك بالأحوط معناه أن تأخذ بالأشد لأن لا يتصور الأحوط بالأسهل إنما الأحوط بالأشد فإذا ندبتك إلى الأخذ بالأحوط فالأحوط فالأحوط فالأحوط فإنما أنذبك إلى الأرض بالأشد فالأشد فالأشد, فالأشد فأنت تفاجأ في الهات المطاف أن هذه ليست حنفية سمحة هذا شديد في شديد في شديد في شديد أين اليسر إذن؟ أين اليسر الذي أقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ وأين اليسر الذي أقرأه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالحنيفية السمحة أو بعثوا بالحنيفية السمحة إلى آخر هذه الحديث التي تدور في هذا الفلك فقد يدفعك إلى القول بالأحرق حديث ضعيف أو حديث موضوع لذلك كان إهمال هذا العلم جرا وبالا كثيرا جدا على المسلمين ولذلك نحن لا نرى من المتبنين لهذا العلم المسلمين فيه من تستطيع أن تعدهم على أطابع اليد الواحدة في العالم الإسلامي كله ألف مليون عالم الإسلامي الآن في العالم مليار نسمة فإذا كنا في بلد فيها عدد سكانها عشرين مليون كم صبيب يكفيهم يكفيهم ألف ألفين ثلاث ما يكفيهم عشرة ألاف صبيب أمام عشرين مليون ما يكفيهم مليون كم يحتاجون؟ كم فقيه يحتاجون؟ كم محدث يحتاجون؟ فذا كان العالم الإسلامي كله يعني لو لو لو سألت بعض الجالسين أعصر ذهنك وتذكر من يصل إليه تفكيره في علماء الحديث في هذا العصر ما تستطيع أن تعد عشرة بل أكاد أجزم أقول ما تستطيع أن تعد خمسة. ونقصد به العلماء العلماء الراسخين نقصد العلماء الراسخين ما تستطيع أن تعد طيب الفقهاء لا شك أو المشتغلون بالفقه لا شك أنهم أكثر من المستغلين بالحديث تعرفين ليه لأن الناس المحسنين أو الدولة الإسلامية لما كانت بتبني مدرسة كانت تنصب عليها قاضيا أو فقيها فكان الناس يتبارون أو يقبلون على جراسة الفقه تأميلا للوظيفة إنما محدث فقط محر ما له شغل ما له شغل أنا أنصب الرجل في المدرسة علشان يرد على الفتاوى علشان ينصر المذهب مثلا لكن الرجل يقول صحيح ضعيف شغلته إيه دي شغلته لذلك لما لم يكن لهذا العلم عائدا كوظيفة أعرض الناس عنه ولا يزالون يعرضون عنه حتى صار كالعدم تقريبا وابن الجوزي تكلم على هؤلاء، وابن الجوزي دامت سنة 899 يعني في مطلع القرن في في في في آخر القرن السابس مطلع القرن السابع الهجري كان يقول وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل فما ذلك بأعصارنا لا شك أن هذا العصر العصر يشهد صحوة في ما تعلق بالحديث الحديث، لكنها نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من هذه الفوضى التي دخلت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذ دخل كثير من الصغار ولد من باب الكبار، فلا يكاد الإصالة يدرس كتابا مختصرا حتى يدخل في تقييد الأحاديث يتكلم عن فاطحين القبعيه ويناطح الجبال الراسية. وأسهل حاج عنده يقول لا نعلم دليلا فكأنما قضى بالجهل على مخالفه لأن لا أعلم دليلا تساوي الجهل علم الحديث لا بد فيه من الملكة ملكة تكون عند الرجل هذه مهمة جدا التي يسميها العلماء بالاستفراء فأرأيت إلى غمر ما له في العلم أكثر نساس أشهر تكلم يقول أنا استقرأت هذه المسألة وتبين لي فيها كذا لا ريح نفسك ده الاستقراء ده أيضا عاشر سنين عشرين سنة الاستقراء مكسرة القراء كنا نتكلم على الحوضة التي أحدثها باستجاه القوي إلى دراسة علوم الصلاح في هذا العصر والتنبيه على ضرورة ألا يفشى هذا العلم إلا في أهله لا مانع من طرح المحاضرات العامة فيما يتعلق بهذا العلم في المساجد لكن لا بد للمدرس أن ينتقي مجموعة من هذه المجموعات في تدربها تدريبا عمليا بشرط أن تصير له كما قلت ملكا يعني إيه حالي الآن عند بعض الذين يدرسون علوم الإسلام يدرس حد الحديث الصحيح وبعدما يفلص الحديث الصحيح الحديث الحسن الحديث الضعيف ويدخل في أقتام الحديث الضعيف كل هذا بطريقة موجزة يقول يلا يا جماعة علشان نعمل تطبيق عملي على كتب العلماء فيجيب السلسلة الصحيحة للشيخ الألبان يقول لهؤلاء الغلمان ان الشيخ غلطان مخ كريم مسألة. والصواب كذا كذا والحديث الثاني برضو الشيخ غلطان طب هات ناخد الراية للزيلعة شوف الزيلعة هنا غلطان ما تقول هذا الكلام الا لمجموعة صار لها ملك واقبال بعد ما انت تفرز الجلوس امامك وترى ان هذا مميز صار له ملكة عنده بحث كم تصطفيه وتصطفي هذا وتصطفي ذات عندك عشر خمستاشر واحد من الذين صار لهم ملك كم تأتي تدربهم لكن تأتي على كل هؤلاء وهناك ناس يعيشون بهذا العلم يعني أنا أعرف رجل طبيب تعفين طبيب مثلا يعتبر من من أفضل الناس دخلا يعني مستريح ماديا طبيب لما رأى إني تحقيق الكتب وتخريج حديث أحسن من الصب ترك الصب وشغل محقق ليه إنه عب استطاعته طبعا بفوقه على تخريجات الآخرين وهذا السبب يدركه كل خبير أي واحد خبير بالكتب يعرف إن ذا شغل مين فيصو على الكتب والفهارس العلمية برغم فائدتها إلا أنها أحدثت من الشر ما لا يعلمه إلا الله يعني رجل من العلماء قال ودفت لو أني أدركت أبا حمزة الكاتب فقطعت يده قالوا له لماذا؟ قال لأنه انتقى أطائب الكتب فجمعها في كتاب واحد فزهد الناس أن يطارعوا الكتب لو إننا ما هذه الفوائد في كتاب كان جميع الذين يريدون هذا الفوائد كانوا على كل هذه الكتب فاستفادوا فوائد أخرى أما نجمع كل هذه الفوائد في كتاب فزهدتهم أن يطارعوا الكتب ومن هذا الباب إنكار محمد بن سيرين التوسع في كتابة الحديث كما في تقييد العلم الخطيب البغدادي وقال إن هذه الكتابة شر على الحفظ وقد صدق لولا الكتابة ما تناقص الحفظ لكن لأنني عارف من الكتاب بيدي أمه تمش بالحفظ ونظيره الآن جهاز التسجيل بيجعل الجالس عقله نصف عقله موجود معنا والنصف الآخر بعيد وممكن عقله كل ما يكونش موجود باعتماده على انه هاخد الشريط ويعد بقى في البيت ويسمعه ولا شك ان سماع الشريط في البيت يختلف تماما عن سماع الكلام في المحاضرة سماع الكلام في المحاضرة لو انت مهتم وتعلم انه لو فاتك هذا العلم لا تحصله يبقى كل حواسك ستكون متجهة للمتكلم لكن لأنك تعلم أنك أنت تسمع الشرط بعد ذلك يوم ما في مانع أنك أنت تترحلت شوي هنا مخهت يروح هنا يروح هنا ليه؟ مش ريس معك فهذه الفهادة العلمية التي خرجت بكثرة لكل علوم السنة أحدثت من الشر في اعتقادي أكثر من المصلحة لأنها أدخلت غير المتخصصين في العلم في العلم فهذه الفهادة العلمية التي خرجت بكثرة لكل علوم السنة أحدثت من الشر في اعتقادي أكثر من المصلحة لأنها أدخلت غير المتخصصين في العلم في العلم اصدح الآن بعض الناس الصغار يتبجحون على المشايخ الكبار بكثرة عدد المصادر يعني أقول لك مثلا شخي الألباني خرج الحديث من 18 مصادر أنا خرجته من 40 مصدر. طب إيه يعني إيه اللي أنت جدت زيادة ما هو 40 مصدر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة إيه اللي أنت جبته؟ يعني قلت ماذا أخذ البخاري وموت ابن أبي شرح في جزء ديبه وجبتي لأجزاء حديثية غريبة لكن كلها من طريق مين؟ من طريق الزهري عن عروة عن عيسى إذا ما أضخت شيئا إلا ذكر المصدر وهذا ليس لو كبير قيمة ذكر المصدر ليس لو كبير قيمة إذا لم يكن في المصدر زيادة في المتن أو زيادة في السنات كتصريح سماع لمدلّس أو متابعة لضعيف أو نحو ذلك انت لما تيجي تقول لي الشيخ ناصر انا احسن منه لان انا خرجت الحديث من 40 نصبر هو خرج من عشر مصادر ادي هو ده الميزان الذي يقيسون به لكن اذا مثلا جاء الشيخ او غيره فقال مثلا محمد بن اسحاق عن جابر بن عن عائشه وهذا اسناد ضعيف لان محمد بن اسحاق مدلس انت وقفت في جزء حديث اخر على تصريح محمد بن اسحاق بالتدليس في فصرحت به يبقى انت فعلا اضفت فائده جديده ف لتناول سهولة أصبح سهولة تناول كتب السنة دخل غير المتخصصين لأنه دي صمعة مسألة أنك تشوف طرف الحديث بتاعة دي مش فتفور لو أن هذه الفاتح غير هل كان يدوء واحد غير محدث على إن يقتحم سور هذا العلم والله ما يستطيع شيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمه الله وهو من هو؟ قال في مقدمة كتاب مفتاح كونيز السنة وهو يمتن يعني وفرحان بالكتاب قال لقد ظللت أبحث عن حديث الترمذي خمس سنوات وأنا لي شبه اختصاص بالترمذي قرأته مرتين على والدي فذا كان واحد جيدا متخصص بيعجب عنه حديث الترمذي والترمذي هذا كتاب من كتب التي قرأها على والدي فما بالك بغيره مما لم يقرأه؟ زي الكتب الأخرى يبقى لو لم تكن هذه الفارس العلمية موجودة إنما كان أصحاب الحديث يصنعونها لأنكثهم تقريباً للحديث والله ما دخل واحد من هذا العلم لأنه علم صعب جداً يستعصي جداً على أي أحد كالبعير الشارس إن لم يكن لك شكيمة وقوة ما تستطيع أن تحصله ولا تفضعه لك لكثرة كتبه وكثرة جذئياته التي ما تكاد تتناهى يبقى هذه الفارس العلمية الكثيرة كان لها من المضرة في نظري أكثر من الفائدة التي ترجع منها فإحنا عندما ننظر في حال الذين يمارسون علم الحديث الآن نجد أنهم كثرة لكن لا غساء سليمان لأحد منهم ملك إلا من شاء الله تبارك وتعالى قلة صليلة جدا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود هم الذين يحسنون صنعة الحديث في هذا العصر إنما الباقون عاله وسراق ونقل لا أكثر يبقى من الخطأ أنني إذا أردت أن أطبق هذا العلم إن أنا أطبقه للمجموع بل أصف مجموعة ممن صار لهم ملك أو صار عندهم إقبال أستشعره من خلال الدروس والمجاوبة في الأبحاث فأقول لهؤلاء تعالوا وأعلمكم كذا وكذا وكذا إنك أنت تجعل المتعلم يهاب العلماء يعني قبل أن يقول فلان مخطئ يبقى لازم يعرف حجم فلان ولازم قبل أن يستهمه بالوهم لازم هو يشوف إذا كان عنده هو أهل لأن يستهم مثل هذا الجبل الراشق أم لا هؤلاء عندهم من الجرأة على علوم العلماء شيئا كثيرا وبالتالي قلت استفادتهم وراحت بركة العلم بسبب احتقار بعض هؤلاء لهؤلاء العلماء يعني يحمله ظنه إن الشيخ الفلاني ليس بمثل هذا العلم يقولك أنا لا آخذ منه إنه متساهل لا آخذ منه لأنه متساهل وهو بعد ما يجوز أن يحكم على هؤلاء العلماء يعني إحنا مثل لما نيجي لبعض هؤلاء الصغار لما يقول لك الترمذي لا نأخذه بتوثيقه ليه يا جماعة هل الترمذي متساهل؟ طيب. هل يجوز لمقلد ان يحكم على مجتهد الجواب لا طيب انت يا حبيبي شغلتك ايه بالنسبة لترميدي حجمك يساوي كم بالنسبة لترميدي طيب الزهبي هو يقولك من والزهبي قال لذلك لا يعتمد العلماء على تحتين الترمذي. طب ماشي الزهبي يقول الزهبي لانه امام مجتهد لهم وصفات اختلص الحبيث بلحمه وشحنه ودمه وطبق في اعظم ملكه. لما الذهب يقول هذه الكلمة في حقك الترمذي ثم تبقى مبنوعا فممكن يهضمهم لكن إن ستأخذها من الذهبي تقليدا ثم تأتي فترمي العلماء المجتهدين وأنت مخلص هذا نوع من الجرع على العلماء وأبسط حاجة عنده يقول لك لا أعلم له دليل ما هو أي واحد في الدنيا ممكن يقول هذا لا أعلم له دليل لأنه ما عرفش حاجة فعلا ما ما عرض فبالتالي لا أعرف له دليل إيه يا دي مشكلة هذه ما هي مشكلة نفي الدليل ما هي مشكلة أو عدم العلم بالدليل ما هي مشكلة ادعاؤها استطيعه كلوا أحد هيبقى الصح والموجودة صحيح لها بعض البركات وهي لفت النظر إلى خطورة هذا العلم لكن يعني فتح الداب خلا العظيم على كتب السنة وطاعروا على العلماء وصار أن أي واحد غمر من هؤلاء ممكن يتاهم بمنتهى السهولة بحاتم الراضي أو بزرع الراضي أنه هو يعرفش حاجة ده كله بسبب إيه بسبب عدم وضع ضوابط في أدب طلب العلم قبل طلب العلم لما أنت تحجم طالب العلم أمامك وليس عيبا أن يحجم بل لابد أن يحجم وإحنا رأينا العلماء وهم دارسون للطلبة كانوا يذلونهم كانوا يكسرون رقابهم كانوا يفسرون الزل الذي الكبر الذي عندهم وشفنا نماذج كثيرة من العلماء كانوا يقسون على الطلبة ولا إن الصالب محب ولن الصالب مقبل على العلم سيرى أن تجرع الزل ساعة في طلب العلم خير من تجرع الزل طول العمر لأن تذل ساعة بين يدي عالم ثم تخرج بعد ذلك عالما خير لك من أن تعيش رهنا ذل الجهل طول العمر ونحن لا ننسى ما كان يصنعه الأعمش وما كان يصنعه غفر بن عياش وما كان يصنعه ابن معين يعني جاء رجل مستعج المساسر لابن معين وقال له يا أنا ذكرية أنا مستعج حدثني بحديث أذكرك به طبعا هم كانوا يرون ان من إجلال العلم أنك أنت لا تحدث به قائما حتى قلد من المبارك واحد قال له حدثني بحديث قال ليس من إجلال العلم أن أحدثك وانا قائم كان يعني مذاهد لبعضهم ما نقول لنا متفق عليها لكن مثل هذا ونظيره عند كافة العلماء يعطيك انطباع عام إن هؤلاء كانوا يجنون العلم وكان نوع من التربية تحدثني بحديث أذكرك به. قال اذكرني إذا طلبت مني حديثا فلم أفعل. وحرم من الحديث. ده نوع من التأذيب لأن بعض الناس يأتي وهو يلبس ثياب الكذب. متصور إنه أحسن منه. بعض الناس يأتي وهو ذلك يعني بيستحضر وضع الاجتماعي وأنه هو من الأسرة الفلانية وأنه هو من القبيلة الفلانية وأنه هو من الإمارة الفلانية ويأتي ويقعد وهو متقمص بشخصية لا لذلك لما طلب عبد الله بن صاهر الأمير إن البخاري طلب البخاري قال له تعالى قصري فقر علي تصنيفك لأولادي قال ما آتيك إذا أراد أولادك أن يحضروا مجلس العلم وإلا فمنعني حتى يكون بيني وبين الله حجة في المنع، قال ما آتيك. ليس من إجلال العلم أن أحمله لك فكان بعض هؤلاء الناس يأنى في نوع يزاحم الناس الفقراء أو يزاحم أولاد البقالين والخبازين والكنسين كما ورد في تراجم بعض هؤلاء العلماء وكان يعني في حداثته كان يعني أن يصلي الجماعة ليل عشان واحد خباز جاي أو واحد بتاع ممكن يحك فيه فأقول أصلي معكم في مسجدكم حتى من البقالون والخبازون مثل هؤلاء لما يأتي بهذا الكبر عند الشيخ وبعدين الشيخ يعني آه يعني يؤدبه بأن يطرده مرة مثلا كما حدث الأعمش كان بيترد طلب أحيانا وكان يحرمهم وكان لا يمكنهم أن يأخذوا ما يريدون ليه لأن المحب آه يديم طرقاً ذا يعني لو واحد جاء وقال حديث مثلاً بحديثه قد ذلك حاجة من اثنين يا إما يفضل يتحيل عليه وبهدله قال له روح للحطة الفلانية روح للحطة اللونة تعالى بعد أسبوع بعد أسبوع أشعر لكم بعد أسبوع مثلا يا إما يتولى عنه يقوله إيه أنت يعني هو أنت الوحيد اللي عندك تولى حاجة مثلا إما أنه يزل وإما أنه ينزل لكن المحب بيعرف إذا طرد ما ينصرف ولذلك قال بعض العلماء من داوم مقرع الباب ولد طول ما أنت بتخبط على الباب هيست تحرق هذا دل عن أنك على أنك تريد لكن إذا انصرق يبقى إيه بأخير وبركة أن مثل هذا الرجل الذي ليس له عزم لا يصح أن يدخل في هذا العلم هذا العلم صعب جدا جدا صعب المراس بعير الشارد ولا يعرف هذه الحقيقة إلا المتمرسون أي علم ممكن تحرق أطرافه ممكن إلا علم الحديث ليه؟ لأن علم الحديث قوامه على الأسانيز. فهل الأسانيز أحيط بمصنفات بعينها؟ ولا في ألوث مألفة من المصنفات ملآن بالأسانيز؟ هل يستطيع رجل في الدنيا أن يحصل جميع الكتب والأجزاء الحديثية المثندة مهما أُتي من القوة والجهد والعين والمال؟ ما يستطيع. لذلك يبقى دائما هذا الرجل مدينا بتفصيله. وكم من أحاديث حكم العلماء المتقدمون الذين أحفظون ألف ألف وخمتمائة ألف وثلاثمائة ألف ومئة ألف كم من أحاديث قالوا تفرد بها فلان فجاء المتأخر الذي لا يزن وزن هذا الرجل في الحفظ ولا في التبكي ولا في الرحلة فاستدرك عليه أحاديث أنه لم يتفرد به بل تبعه فلان وفلان وفلان وفلان ليه هذا العلم واسع جداً في هذا العلم سهل للغاية إن واحد يكله خطأ وتتعقبه بمتاز سهولة ليه لأن من, من السهل جداً يعني أنا رأيت من مرة في حديث للقسادة عن قال لم أره من حديث قسادة إلا مع قال في هذا ربما كما قال فقال أنا لم أره إلا من رواية قتادة عن أنت ديتها بالعنعنة يعني أنت عن قتادة مع أن قتادة قال حدثني أنت في صحيح مصر يعني لا جزء حديث بعيد ولا في رواية مثلا في خضايا الزوايا لا ده صحيح مصر قال قتادة حدثني أنت ده صحيح مصر يعني قرأ كام مرة ومع ذلك إن يفوت على الإيه يفوت على, على الإمكان فإذا هذا العلم علم ضخم جدا لابد أن تتصور أنك مقدم على علم خطير ولذلك التخويق من الإقدام على العلوم الكبيرة المتشعبة كان العلماء ينبهون الطلبة عليها علشان يشهد الهم يعني أنت لو متصور أن جبل أو ربوة عالية وفي رم معروف أن الأخدام تغوص في الرمي لو أنت عارف أن في رم وده مرتفع تقوم تشهد همتك وقوتك وانت لكن لو واحد لا يعرف هذه الحقيقة وماشي بقى على راحته أول ما يمشي بس كمتر واحد يقف مع أنه قد يكون عنده قوة أكثر من الذي مضى عليه سريعا لإيه لأن هذا شحب الهمة قبل أن يجبه شاحب فواه قبل أن يصعد إنما هذا ماشي ما عنده خبر أن هذه ربو وفيها رمض ولذلك لما جاء رجل للفراء فقال له اشرح لي كتاب سيبويه فعطين سيبويه عمر بن عثمان هذا إمام نحوي وسبحان الله هذا مات وسن 32 سنة 32 سنة مات وكتب كتابه في النحو إلا هو اسم الكتاب العلماء حتى الآن في بعض العبارات المغلقة لا يفهمونها 32 سنة فجاء جائي إلى الفراء قال أريد أن أقرأ عليك كتابة في بويت مرة واحدة كده في بويت قال له غني هر كبتا البحر عارف البحر كان عند العرب كان رعب فرعب اركب البحر ده يعني رجل بعرض هسول هلاك لأنت تقرأ قصة صديق حسن خان لما كان طالع يحج وكان زمان المراكب ما لهاش كان بالشراع ماشي في البحر الهوا كده الحمد لله اهي ماشيه لقدام هوا وعسى يرجعه ثاني المسافات اللي ماشيه فضل في البحر ثمان شهور من طالع من بلده عشان يوصل هنا يا حبيب قفلنا مش عارفه انت فاذر دهن شهور ليه ماشي كده وإذا الريح تستديرتهم واخدهم ورجعهم على إيه على الهند تاني وبعدين قامت واخدهم الريح خلطوا فيتخبطوا فيتخرة حيث تفتت المركب وهذا قال فجاء الناس وقاموا وصلوا واصرفوا حتى من الله تبارك وتعالى والريح حوادثها كده فكان البحر ده رعب يعني اللي يركبوا ما كانش يركبوا لإيه إلا ناس يعني اللي هم قلوب من حديد فهو لما يعني ارتبط بالذهن ان البحر بها بتاع الروع فبقول له بني هل البحر يشير الى عظم الكتاب ان احنا اذا دخلنا فيه ممكن نغرب يشير الى عظم الكتاب فاذا علمت انت وانت تريد ان تدرس هذا العلم انه بهذه الخطورة وهذا العلو ثم تشحذ تشهد همتك شحدا جيدا ويكون من بركات شحذ همتك ان يكون عندك اقبال عليه. فإذا ما أقبلت عليه بكليتك أعطاك وبذل لك نفسه كما يقول بعض العلماء إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلا العلم هذا هو شحن مختلف بشحنك ولحمك يوم العلم يذل لك ويلينك بالذات علم الحديث لذلك لما إحنا بندرس هذا العلم نتمثلا في, في كتاب الإمام الزهبي الموقظة ما نستطيع بطبيعة الحال أن نأتي عليه كله ذا احنا بنعرف ونذكر عدة أمثلة لذلك الجانب العملي الذي يشعرك بلذة هذا العلم وحلاوته بعده ما هو الآن بعده ومن الخطأ أن تأتي لصالب الحديث فتمرنه ولم يستوي بعده ولم تظهر له علامة استواء من الصعب أو من الخطر لكنك تجرئ على العلماء لا إذا انتقيت بعض الأحاديث التي وهمتها العلماء معروف عند العلماء أن دارس أي علم إذا أراد أن يفلح فيه لابد أن يبدأ بالمتفق عليه ثم يؤثر المستلف فيه ليه؟ لأنني غض طريق ليس لي قوة أنني أدخل في والكباش الكبار ما أستطيع أن فلذلك إذا أدخلتني في أول الطريق في غماء في اختلافات هؤلاء أضيع فنبتدي بالمستفق عليه اللي فيش فيه خلاف لذلك من الخطأ إن واحد مثلا يقرأ حد الحديث الصحيح في كتاب وبعدين يقرأ نفس المبحث في كتاب مثلاً مقدمة ابن الصلاح وبعدين يقرأه برضو في نكت العراقي على ابن الصلاح وبعدين يقرأه نكت ابن حجر وبعدين يقرأه تدريب الوارض وبعدين يقرأه فاكش المغيط وبعدين يقرأه صوتش الأفكار يوم ياخد البحث الواحد من كل الكتب نقول له خطأ لأنك كلما تعمقت في هذه الكتب كلما توسعت دائرة الخلاف تشعر ليه لأن الكتاب على حسب حجمه فيه كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطور فإذا قرأت الكتاب المختصر خلاص عرفت الحديث الصحيح متى اتصلوا سندوق نقل وعدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم يوم الحديث الكتاب المختصر ينعرف لك تعريف اخير بحيث انك انت تستوعبه إذا نزلت من هذا المبحث على فتح المغيث السخاوي لك واختلفه في نفس حد الحديث في نفس شروط التحمل في نفس شروط العدالة في الضبط أقسام الضبط مثلاً أول ما تفتي تدخل في هذه الاختلافات ما تستطيع أن تستوعب ليه ما عندك ملكة تميز بها الأقوال أي, أي الأقوال هو الراجح طيب دا شرق وهذا غرّ أيهما أصح أنا لست بعد ما لملكة فماذا أفعل يكون كالعام إذا سأل أكثر من مفدن عن سؤال واحد يروح للشيخ يا شيخ القراءة خلف الإمام أقرأ خلف الإمام في الجهرية ولا أنصت يقول له القراءة رك إذا لم تقرأ فلا تعجب الركعة ماشي يوم يروح لواحد ثاني يا شيخ قراء خلف الإمام في الجهرية يقوله على مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام بن سيمية إن هو لا يقرأ ينصت لقراء الإمام في الجهرية إذا ما هروحنا ولا حاجة بدليل الركوع. أنت بتدخل الصلاة تجد الإمام راكس فبتركع فأنت خرج فتحة فبتعتد فتح بالركعة يوم العام ما عارف ماذا يفعل أيقرأ أو لا يقرأ بيه لأنه ما عنده ملك يستطيع أن يمزيه الأقوال لذلك العلماء قالوا في النزة العامة لا يجوز له أن يعدد السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول من العام مأخذ من العماء فالرجل المقلد هذا كذب العجماء بيد من, من يقوده غالبا فإذا كان مقلد فالعلماء قالوا مذهب العام مذهب مفتيد يبقى إنت إذا كنت رجل لست من أهل العلم وليس لك نصب في النظر في الأدلة الشرعية يبقى تنظر إلى العالم. الذي تراه ربانيا عاملا عالما وتقول هذا هو حجتي بيني وبين ربي إلا أن يخطئ خطأا جليا في مخالفة حديث صحيح لا معارض له حينئذ تصير إلى الحديث وتتبق قول العالم لكن أنت ملتزم بقول هذا العالم لأنه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله قول العالم بالنسبة للمقلد كالدليل بالنسبة للمجتهد كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف الذليل إلا بعذر لا يجوز للعامي أن يخالف قول العالم إلا بعذر. فكما أن العامي في باب الفتاوى الشرعية أحكام الشرعية إنما يقل مفتيا واحد فأنت كذلك ما تتردد على أكثر من عالميات في مسائل الخلاف حتى لا تخرج يعني بنتيجة سيئة. إذا من من من الخطأ لطالب علم أي علم كان أن يبدأ بقراءة المختلف فيه، لأنه في النهاية ساجد واحد يشرف واحد وغربه يقف حيران في وسط الكلام. ما أجري إلى هذا أذهب ولا إلى هذا أذهب. إذا هو يتربص بنفسه ولا يرحل السهل. العلم طويل جدا ولو استعجل الإنسان فيه لقسم ظهره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوظل فيه برق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وإن المنبت لا أرضا قطع على ظهر أبقى رجل منبت أي الذي تأخر عن رفقته ويركب دابة فأرادل هو يضرب الدابة يستحسها عشان يلحق بالرفقة فنزل في الدابة ضرب فقط فلا أبقى الدابة حتى يقطع المسافة ولا هو قطع المسافة وقف مكانه بعدما ماتت الدابة من, من شدة الضرب يبقى النسان وهو داخل في العلم ما يستعجلش لان هذا العلم يغرر انت طبعا وانت تقرأ مثلا في كتاب الشيخ الاسلامي بيتانية ثم كده تقرأ فصل من الفصول الممتعة بتاعة الشيخ الاسلام وتسرح كده امت نص ساعة باصص لستاء وانت بتتممى تصل الى هذا الحد عشان بقى ترجح وتتكلم وتناظر بقى المخالفين وبتاعه ها وتفضل يعني يمكن قرا نص ساعة وسرحت ساعتين وانت في كل ده بتتمنى ان انت فجأة تصر وبعدين ده يحملك عليه على المثل انك تقول انا اذا لازم ادرس اصول فقه دلوقتي وتشد كتاب اصول فقه من الرف وتفتح كده فاذا ليك تواجه عبارات مغلقة واخذلك تفضل تقلب ساعتين مش عارف ايه تقوم واحد غيره طيب اذلا عليك الفجر انت جالس على الطاولة ها بتقرأ انت لو سألت نفسك ماذا حصل تلعي ولا حاجة مع انك انت قاعد تقرأ في كتب العلم كل ده بسبب ايه بسبب الاستعجال بسبب الاستعجال انما الانسان يكون خاملا مدة الدراسة ثم يبرز له سب. زي ما بعض الايه؟ بعض علماء الشلوك بيقول وينصح الطلاب العلم فقال له كن كالبذرة في باطن الأرض جل شغل البذرة وأخطر مراحل البذرة هي اللي تحت الأرض وأنت لا تراها ليتكوين الجذر والساء وانت لما بتحط بذرة بتلاقيها بعد كده طبعت بورقتين كده طيب تكوين الجذر والساء جهد البذرة بإذن الله تبارك وتعالى إنما كان تحت الأرض غير مرئي لك أنت ما رأيته إلا ما رأيته إلا وهي وهي مورقة لكن ما رأيتها في حال تكون الجزء وحال تكون إستاء ولي أخصر المراحل يبقى أنت إذا طلبت العلم يبقى أنت كن خاملا كن خاملا في حال الطلب فإن الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا تصدر الحدث فاته علم كثير مش فاضي كل يوم عنده درس وكل يوم بيحضر هو فاضي يقرأ فيكون كالتاجر الفاشل الذي يأكل من رأس المال المفروض يأكل من الرب يعني يستغل وبعدين يربح فيطلع مصاريكه من الرب لكن هذا فاشل ما عنده رب يأكل من رأس المال يوشك أن ينفد رأس المال ويقف مفلسا فلذلك ما يستعجل العلم طويل جدا جدا فلذلك أنت تبدأ بالأهم منه فالمهم وأربع على نفسك إذا المثال محتاج أيه محتاج نوع من فدور ثم تحديد الغاية من أهم شيء في التحصيل هو لينا كثيرون مثلا يقول لك أنا بدأت في الفزان والقراءة من عشرين سنة ومع ذلك لا يظهر عليه أثر للقراءة طب ليه لأنه لم يحدد بالهدف ما أراد أن يكون شيئا أنت بتنظر إلى اجتهادك إلى ملكاتك إلى ميولك فتقول مثلا أنا ميولي للحديث. خلاص يبقى كل قرآتي أوظفها للحديث وأعلم أنني فيما بعد إن شاء الله قد أتصدر وأتكلم في علم الحديث يبقى لابد أن أنا أحفظ فيقوم أنت لو استعديت وشحذت ذاكرة لأجل أن تحفظ بخلاف الذي لا هدف له وحجماله هدف لماذا يحفظ؟ ونحن نعلم أنه قد ركز في سفر بن آدم أن يعمل الإنسان ليؤجر أو ليهتاب فإذا علم أنه لا يؤجر ولا يساب فتر عزمه فتر عزمه وهذه سنة وهذه مركوزة في فطر بين عياده ولذلك الله تبارك وتعالى إنما ذكر الجنة والنار كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل كنوع من الثواب أو العقوبة على العمل ولذلك يقول المعرّف قال المنجم والطبيب فلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكم يعني أنت بتقول ما فيش بعض ولا بقول إنه في بعض والله صح قولي لأنتم لأ اطرق في دهل صح قولكما أنا مش خسران حاجة أنا مش خسران حاجة ليه لأنني عمل كما يقال مثلا رجل نسافي فأي واحد يقول لك لنقص الصلاة ولا نتم؟ واحد يقول لك كيف أنا سأتم؟ لأنه انفزع القصر مثلا في الصلاة غلط، يبقى أنا مش خسران حاجة، لكن انفزع الاثنين في الصلاة لو لو كان القصر في الصلاة مثلا خطأ يبقى أنا غير ملوم. لو انفزع الاثنين هو الواجب يبقى أنت ملوم لأنك أنت ما خمن. فهنا الله تبارك وتعالى ما يذكر الجنة العمل الصالح يوم له الجنة كثوارث يذكر العمل الصالح يوم يفصله النار كثوارث فالإنسان يوم يحمد ويصبر على مشقة في عمل الصالحات علشان شن الجنة ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يتفرفون بذلك يعني الصحابة اللي هو كان يأكل الثمرات في الحرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي إن قتلت في سبيل الله تبارك وتعالى قال لك الجنة فرمى السمرات وقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه السمرات فقال حتى قتل تصور بقنا الرسول على والسلام هو قال له يا رسول الله مالي ان إن قتل قال له ولا حاجة كان ممكن يضحف حياته كذا لا علم أن غاية المنى وهي دخول للجنة يحجز بينه وبينه الموت فأقدم على الموت وهذه المثالة تبدو بنوع تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم في كيلة فليغرشها ليه لأنشعن الإنسان إذا علي أنه يؤجب وحص المكتب وتاع يجد أنا أعرف طبيب متزوج بامرأة هي ابنة خاله ويحبها حبا جملة ولكن ما أنجب منها وهو رجل غني كان عنده عدة عمارات وكان عنده عدة عيادات ورجل ثري فيعني في أنفق عشرات القلوب عمل عمليات في جميع بلاد العالم لأجل أن ينجب من هذه المرأة التي يحبها ولده وكان ممكن يتزوج يعني هو في عملية واحدة صرف خمسين ألف جنيه في عملية واحدة فهو كان ممكن يتزوج بعشرة أو بكون هذا المبلغ أو بعشرة، لكن هو يريد أن يرزق الولد من هذه المرأة التي يحبه، لذلك هو إيه يمضي قدما في سبيل إيه في سبيل إن هو يعني الله تبارك وتعالى ومنع على هذه المرأة دولا. فلما جاء شوف طالما عنده أمل عن ما يصير ليه لأمل؟ في احتمال يزيد. فلما وصل إلى آخر المطاف إنه خلاص لا فائدة. جئوا به بيبيع العمارات ويسحب رصيب من الدنوب باعوا يتجب باعوا حياته وباع يتقين ثلاثة من العيادات بتاعه وأبقى عياداته فقيل له لما تفعل ذلك قال ولمن أتركها شفت الكلام إذن جده في أيام الشباب وبناء عمارات وبناء عيادات كان عشان أولاده الذين يؤمن أن يكون له أولاد من امرأته فلما أنه لا يكون له أولاد فقد المثال قال ولمن أعرفها الإنسان يعني مجبول على أن يفعل بأجل فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إذا قامت الساعة وفيالي أحدهم فسيلة فليغرسها أراد أن يحفظ ابن آدم على ضب على على الضب الذي اسمه هو مركوز فيه لأن الفسيلة لي النخل أنا بغرس النخل وعليه نفجع السّماء تقوم فأنا حأختها رميها ولنا حد ايه الحقيقة منها لا طائر ولا انسان ولا حوان ايه اللي تلين اغرث فالنبي عليه الصفر كأنه قال له خالف صباعة وغرس خالف صباعة وغرس يبقى شر عدم اتقان الانسان لأي علم من العلوم انه ليس له غاية محددة في اول الطلبة ما هو نفس يكون محدث ولا فقير ولا مفسر لذلك لم يأخذ أهبة استعداده يبقى من ال ال الأمور المهمة جدا العد ثم تحديد الهدف فإذا ما حدّد الإنسان هدفه بعد ما يمضي قليلا في هذا العلم إما أن يجد أعلى من قاصده وأعلى من عقله فلذلك ينصرف عنه على قناعة الفن أنه ليس من أهل هذا الفن وإما يجد أن عقله بدأ يتفتح لهذا العلم وقلبه بدأ يقبل على هذا العلم يوميه تكون هذه فاتحة خير بالنسبة له وفي الغد إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم على كيفية الاستثمار الكتب ما هي أفضل وسيلة لتحصيل العلم من الكتب لأن بهذه الطريقة توفر على نفسك مجهودا كبيرا جدا إذ لو اخترت علم من العلوم كيف توظف كل القراءات التي تفرأها لهذا العلم فإذا علمت ذلك ابقى اختفرت الطريق اختفارا كثيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصلنا إلى الخير أقول قولي هذا وأستفر الله لك الحديث في الوقت الحاضر هل ما زال دورهم هو دور علماء السلف الذين كانوا يجمعون الأحاديث مع العلم أن جمع الأحاديث كان به علماء السلف علماء السلف رحمهم الله تباركتوا وتعالى لم أراد أن يخدم هذا العلم فعلوا عدة أشياء منها الجمع المحض ومنها الكلام على العلم مع التصحيح والفضح. أما الواجب الأول فقاموا به خير قيام وتوافرت الهمم والدواعي من الكثرة الكاثرة على هذا, على هذا النوع وهو مجرد جمع الأثانين في تصميم لكن النوع الثاني من تصب له إلا قلائل من العلماء المسلمين وهو ذكر علل الحديث مع ذكر التصحيح والطبعي <تصفيق> يعني إذا رأيت ألف أو عشرة آلاف عالم جمعوا الأسانيد مجرد جمع لا تكثر أكثر من عشر أو عشرين في مقابلهم ممن تكلموا على علل الحديث وأبرزوا وهم الرواه في هذه المرويات وكان لسان حالهم يقول وقد قالها بعض العلماء بلسان القال إذا جمعت فقمش وإذا حدثت فتش قمش أي اجمع بدون تحري لاحتمال أنك إذا أخذت من الشيخ عدة مرويات ثم ذهبت تفتش عن صحتها وأردت الرجوع إلى الشيخ تجدوه قد ماء يوم يفوتك علم كثير بموت هذا الشيخ فكان الواحد منهم يرحل الرحلة إلى أي بلد من البلاد ويعطف على أخذ ما من مرويات الشيخ ويذونها فإذا رجع إلى بلده فأراد أن يصنف هذه الأحاديث إما على المسانيد أو على الشيوخ أو على الأبواب الفقهيّة أو على غير ذلك من الأنواع حينئذ يبدأ في, إيه في التفتيش. فما كان من روّات التجابين والمتروكين تجنبه وما كان مراد استقاطه قبله ووضعه في هذه الأبواب. فعلماء الحديث علماء الحديث قاموا بهذه ال... بهذه الواجبين. لكن تطاول الزمان ومات هذا العلم بموت المحسنين له حتى كاد أن يكون نسيا منسيا عند المسلمين حتى كاد أن يكون نسيا منسيا عند المسلمين يعني قبل ثلاثين سنة ما كان أحد يسمع عن حدث ما صحيح شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تبارك وتعالى أحد الرؤود الذين أسهموا في نشر هذا العلم قل أن تجد رجلا يفهم شيئا في الصحيح والضعيف إلا وللشيخ عليه منا. سواء لقي الشيخ أو لم يلقه. هذه الصحوة التي نراها ما كانت موجودة من ثلاثين سنة ولا حتى من ثماثلاثة سنة ما كانت موجودة طيب كل هذه السنوات المتطاولة التي مات فيها علم التحقيق احتج كثير من الفقهاء والمحدثون الذين درسوا الحديث تفطلح حقا ماما رسول مرات حقا كم ذكر من الأحاديث التالفة الساقفة في باب الاحتجاج شيئا كثيرا جدا لذلك نحن في عصرنا نحن في عصرنا ملزمون وأنا ما أتكلم يعني ما أحفظ نفسي في الوسط يعني أتكلم بلسان علماء الحديث أو حتى أذيل هذا الوهم الواجب على علماء الحديث أن يقوموا بواجب التصحيح والتضعيف وجمع الطرق لأن زمان الحفظ ولا زمان الحفظ ولا، فنحن الآن نجمع الطرق من الكتب كما جمعها السلف الأوائل من ثم هو نفس الشق هو نفس الشكر, هو نفس الشكر. يعني بتظهر ليلا نهار وراء طريقه يعني هذا المجهود اللي بيبذله المحدثون كشيخ ناصر وزيره مجهود خطير جدا لا يقدره إلا من عنى هذا الصناع فيأتي واحد بجرة خلم يقوم شطب لكل المجهود بتاعه وقول لك الجاهل الغبي الذي لا يفهم شيئا ويحلف أحدهم أن صبيان المدارس عندنا أعلى من الشيخ الألبان في ويقول والله هو بيان الكتافيب عندنا أعلى من البناء بالحديث هذا دل على إن هذا الرجل لم يمارك هذا العلم ويعني ما أحس بالجهد المضني الذي يبذله الإنسان في جمع الصرق حتى أنه قد يظل عدة شهور يجمع صرق حديث واحد فدور العلماء الآن أع... يعني أ... أ... الاشتقى أعرف بكثير من دور المتقدمين لأن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ فمن السهل جدا أنه هو يستخدم عشرة آلاف حديث في باب واحد لأن حفظه في دماغه إنما أنا حفظ ما عندي حفظ إنما شغلة كتبي وأنا من غير المستطاع لأحمل كتبي كلها كلما أردت أن أذهب إلى مكان، كان فكان الواحد ممكن استخدر بفضل هذا الحفظ المتين الرائع جدا كل الأحاديث التي في الباب الواحد. يعني لما دخل الإمام البخاري بغداد وبعدين جماعة بغداد دول كانوا بيتنقصون الأفاضل لأن ما يسادون يسلمون إلا واحد يأتي بأنوفهم إلى الأرض فلما دخل البخاري فقال لك كان البخاري الصيف وصل بغداد قبل أن يصل البخاري لبغداد فواحد نظر كده وإيه وقال إنه ما يحسن يصلي كما قالوا لسعد بن أبي قبل ذلك إنه لا يحسن يصلي فآم واحد وحد السلمة وده للأمام البخاري قال أرأيت ألا فلان يقول إنه لا يحسن يصلي فماذا قال الإمام قال لو شاء لشرت له عشرة آلاف حديث في الصلاة يبقى واحد عنده عشرة آلاف حديث في الصلاة لا يحسن يصلي هل هذا معقول فشوف بقى لما يععد يسمع هذه الحديث من ذاكرته كأنه يقرأ قوله والله أحسن يبقى أليس هذا, هذا أيفر عليه من أمثالنا ممن لا يحفظون بل يبحثون عن في الكتب المتكاثرة والتي لا يستطيع الإنسان أن يعلم كل شيء فيها ضرورة لذلك فعلماء الحديث هذا العصر المتأخر يقومون بالواجبين معا مع عسر الجهد لأنه ليس هناك حب ومع قلة عدد القائمين بهذا الواجب كما كانوا يجمعون الطرق من أفوال مشايف كذلك العلماء المتأخرون يجمعونها من الكتب وجمع الطرق من الكتب أشد وأصعب من جمعها إلى الشفظ كذلك إثبات صحة الحديث وضع فيه أيضا كما قام به القلاء من العلماء الذين كانوا يتكلمون في العلل كالإمام أحد بن حنبل وكيخد المعين وأبي حاتم أبي زرعة والنفائي والدار قطني وابن عبي وهؤلاء السادة فإنهم كلة قليلة الذين تكلموا على صحة أحاديث وضعفها والضعر ما رأيك في كتاب البيكونية وكتاب نخبة الفكر ولماذا دفرت كتاب للموقظة هل هو للمستدئين أم أنه مناسب للوضعين والله يعني كما يقولون كل شيء خلوه فريق فيعني الكتاب دائما يكون مربوطا بالشارح فممكن واحد يجيب لك أعوص كتاب وخلولك زي المي واحد يجيب لك أبسل كتاب وعادك منه فهو الحقيقة الذي جعلني أختار كتاب الموقفة لإمام الزهري إن هذا الكتاب غير مشهور عند عوامل خلالة والإمام الذهبي صاحب عبارة رشيقة تقرأ لذابة حسن عبارات رشيقة جدا صاغ هذا الكتاب ليس على طريقة أهل الاصطناح في تدوين علوم الحديث بل طريقة أدبية لطيفة طريفة يعني تراها على هذا الكتاب بجلال فأردت أن أحصل المقصودين أن ألفت النظرة إلى هذا الكتاب لأنه فيه تحقيقات وأراء للذهبي رحمه الله و سبحانه وتعالى بتحل بعض المشاكل والتي بكل أسف لم تنقل في كتب الحديث كتب مصطلح الحديث بالإضافة لأني يعني لما قرأت هذا الكتاب وجدته مع صغره جامع لعلوم الحديث بطريقة أظهر من كتاب نخبة الفكر نخبة الفكر ده يعني إيه؟ ما أريد أن أقول أنه بلغ من الإيجاد حد الألغاب ما أريد أن أقول هذا إنما لا بد إذا شرحنا نقلة الفكر أن نحن هنحل هذا الإجاز البليغ إلى كلام طويل، فبالتالي قد يصعب عليك أن تستحضر كل ناقيل في هذه الكلمة أو في هذا الصوت. بخلاف ما إذا كان الكتاب يعني يعني مثلاً الصحيح فخذ له صفحة، مثلاً في نقلة الفكر وخذ له صفحة. فأنت لما تقرأ صفحة ربما يعني في في إذا رأيت كلام الذهبي تنتعرض للأبحاث المتعلقة التي نذكرها في هذا الشرح سيكون ذلك أذكر من ما إذا يعني كان الشرح كله لابد أن تستحضره بناء على صقر واحد وعلى كل حال يعني هو يعني شيء رأيته مثله خضوع للمسحة الله هناك كثير من الكتب محققة ومقردة ولكن بعض المحققين لا نعرفهم ولكن وهي لبعض المحققين لا نعرفهم في ما في القراءة لا تأخذ العلم إلا عن من تثق به لا تأخذ العلم إلا عن من تثق به لأن أوروبا والعلم بالكلام الماضي نعرف أن كثير جدا من الأسماء أو من الناس دخلوا في هذا الفن وليس من أهله